بسم الله الرحمن الرحيم آهَا ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى إلا تذكرةً لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 اذ رانا فرا فقال لاهلهم خذو اني اناستنا ولعل اتيكم منها بقبص لعل اتيكم منها بقبص او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى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 إذهبا إلى فرعون إنه طوى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قَالَ رَبَّنَا إِنَّمَا نَخَافُ أَن يَخْرُقَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ قَدْ أَتَاكُمْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ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 كُلُوا وَرَعُوا أَنْعَامَكُمْ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 وإني لغفار لمن تاب وَآمَنَ وعمل صالحا ثم اهتدا آه وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك فَرَاغَ وَاجَلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَتَ إِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِعِينَ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَغْبَانَ أَسَفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ مَوْعِدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَضَبُونَ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّرْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا, فقدفناها فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّام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 إني خشيت أن تقول حرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يرصروا به فقبرت قبوة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.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 وقد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يَوْمَ القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِالْثُم إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إذ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالْثُم إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا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 إنها ما عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى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 جَتَبَعَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى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 وَْعَاقبَتُ الاتَّقُوى وَقالوا لَْ ل يأتين بِآيَاسٍّ ربّ أَ لَْ تَأتِهِم ذَينَةُ مَا في الصُّحُهِ الأُول وَلَو أن أَهلَكْنَاهُ بعَذَِ مِن قَضِلهلَ قَاوا رَبَّّن أَوْل أَسَ سَ إلَنَا غَسُول فَنَتَّ وَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّضِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُّرْتَبِصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى